وَماَا جَعللَ أَدَعيَهاءكُم أَبنَااءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلكُم بأَفْواهِكُم وَلَّهُ يَقولُول الحَققَّ وَهُو يَهدِ السَّبيل أُدَهُم لِآبائِهِم هو أَقُ سَطُ عندَ الله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 كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإذ يَقولُول الْمُنَافِقُونَ وََّذينَ فِي قُلُ بِهِم مَ رَضُمََّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِللاا غُرورَ وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُم مِنهُم يَا أَهْلَ يَسِْبَ ل مُقامامَ لَكُمْ فَرْجِعُ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْدُ خلَت عَلَيهِم مِنْ أَقُطَارهَا ثَُّ سُءِلُ الْ الفتْنَةَ لآتَوهَا وَمَا تَلَثُ بِهَا إِللاا يَسير وَلَ قَدكَانوا عَهَد اللهَّه مِنْ قَل لاَا يوَّونَ الأدَبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّهِ مَسْأؤولك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 يَأُودُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ۖ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ وَآرَثَكُمُ اللَّهُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُ تُ تُردَنَ اللههَا وَرَسُولهُ وَدارَ الآخَِةَ فَإِن اللههَا عدَِّمُحسِنَاتِ مِنْ كُ أَجرًا عظيما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 وَمَ يَقُنُت مِنْ كُ للِلهِ وَررسُولِهِ وَتَععمل الصالِحًا نُؤْتِهَا أَجرْهَا مّتَين نُؤتِهَا أَجرْهَا مّتَينِ وَعتَدناَا لَهَا رِزقًاكَريمَا.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 وَإِذ تَقولُ للَّذ أَنعَمَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَأَن متَ عَلَيْهِ أَمسِك عَلَكَ زَووجَكَ وَاتَّقِ اللهه وَتُخفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللهَّهُ مُبدِي وَتُخفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللهَّهُ مُبدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَوَلهَّهُ أَحَُّ أن تَخْشَ.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 مَا كان على النَّبِيّ مِن حَج فِي مَا فَرضَ اللهَّهُ له سُنَّةَ اللهَّه فَّينَ في خَلَ مِن قبل وَكانَ أَممرُ اللَّهِ قَدَرَم م قدور الذيينَ يُبَِّغونَ رِسَالاتِ اللههِ وَيَخشَونَهُ وَلَا يَخشَونَ أحددًا إَّ اللهَّ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 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 لا الا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا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 إنِهُ كََ ظَلومَ جَهُ لَا لعَّبَ اللَّهُ المُنَافِقينَ وَمُنافِقاتِ وَالْمُشِكينَ وَمُشِكَاتِ وَيتُوبَ اللهَّهُ على المُؤمنِنينَ وَمُؤمنِنَات وَكَانانَ اللهَّهُ غَفورَر الرَّحيمَا